يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم جنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد كنا في آخر وسية من مصايا العشر المجبورة في قوله سبحانه قلت تعالى يجب ما حرم ربكم عليكم وان لا ترك به شيئا الها قال الله عز وجل في آخرها وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٍ مُسْتَقِيمًا فَتَتْتَبِعُوهُ وَلَا تتبعوا السُّذُلُ فَتَفَرَّقَ بِهِمْ عن سَبِيلًا لأنه يقول مما أوحي أو مما صلى الله عليه وسلم بأن يزلوا على هذه الأمة أن يقول لهم وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٍ مُسْتَقِيمًا فَتَتْتَبِعُهُ هذا الإشارة إما إلى هذه الوصايا وان هذا اي هذه الوصايا صراطي المستقيم تتبعوه او مراد ما هو من قرب من اول السوره الى هنا سوره الانعام وان هذا صراطي المستقيم تتبعوه او المقصود القران كله ان هذا القران هو صراطي هو طريقتي هو منهاجي هو ديني عقيده وعباده ومعامله واخلاق وسلوك وان هذا صراطي مستقيم لاويجاج فيه لا يضل سالكه ولا يصل تاركه وان هذا صراطي مستقيما ما به منعطفات ما به انحراف تجر الى الشيوعيه او الى الاشتراكيه او الى الديمقراطيه الليبراليه او الى الماسونيه او الى القوميه او الى الترقيه او الى كل النحل الضاله وان هذا صراط مستقيم ما في حفره الزنا ولا حفر الربا ولا حفر ايش اللواط ولا حفر القمار ولا حفر الغيبه والنميمه ولا حفر أكل أموال الناس الباطل ولا أي حفر من الحفار مستقيم طريق الله واضح ترسكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك كما يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن هذا صراطي مستقيم والخط المستقيم يوصل إلى أقرب في أقرب بحيث أردت أن تصل إلى رضا الله أن تصل إلى الجنة ونعيمها أن تصل إلى الذروه الكاملة والسمو البشري فهذا هو الصراط هذا يعني واضح مستقيم لأن بلد المنعات المنع والمعارض ربما يقول الحال، لا هذا مستقيم واضح خيب لا جاي جسدي وأن هذا سراط مستقيما ثم يقول فاتبعوه وهذا هو الامر بيننا صراط الله مستقيم ولكن من يتبعه الأمة كلها اعرضت عن هذا الصراط المستقيم رمت فيه عرض الحارف بل برأة رمت فيها وراء ظهرية حتى لا ترى انحرف الناس عن الصراط المستقيم فاتبعوه لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ان يقيم صرح هادئ وأن يغير العالم من كل النحل ومن كل السرق الضالة ومن كل الطرق المضللة. أمر صلى الله عليه وسلم أن يقيم على هذه الأرض رايه لا إله إلا الله وأن يجري على كل التواضع الذين اكتسبه سلطة الله. فلا أمر إلا أمره ولا نهي إلا نهيه ولا شرع إلا شرعه ولا منهج إلا منهجه فلعالم كله أعرضا بنضربه وأخذ صور سهاما إيه سهام السهام إلى صدر هذا الدين وإلى صدر هذا الخرط المُستفيد العالم كله حارجين ما أراده وبما فيه العالم العربي الذي يزعم الظلم وعذو من المسلمين وَلَا يَمِسُّوا الَّذِ إِسْلَامِهِ بِسْلَامِهِ أعائِهِ إِخْوَهَامُهُ إِخْوَانُهُ يَمُوتُونَهُ يُذبَّحُونَهُ وَيَقْتَلُونَهُ وَيَحَجَّرُونَهُ وَأَينَ الْمُسْلِمُونَ؟ أين ألف مليون؟ أين مليار مسلم؟ مليار وخمسمائة مليون مسلم أيهاية لا وجود ما تحت إيباط الأعداء تحت وضعة إسرائيل خلاص, خلاص. يا للعار ما ادركت الامه الاسلاميه من الذل والهوان مثل ما أدركت الا والله في عهد التتار كنا نقرا في التاريخ ونبكي كانت تطري ياتي ويوقف بعشره من المسلمين عشر ويقول لهم ضعوا ايديكم على رؤوسكم فأني سأذهب إلى المكان الفلاني لم كن بعيد لآتي بعشر آخرين لضياعهم جميعا ومن ومن لم يمسه سأبدأ به. قفوا هنا حتى آتي لأقتلكم. ويقفون هنا وينتظرون حتى يذبحهم. كنا نقول هذا عار وشلل. بل هؤلاء كانوا أفضل مني. لماذا؟ لأنهم ماتوا بعقيدتهم ماتوا بدينهم. ما تميّعوا ما كفروا ما ألحظوا أما نحن فقد جرينا وراء أذائنا وما قبلوننا ما قبلون ففي كصوم يذبحونهم ويقتلونهم ويحجرونهم ويقولون لهم لي تفعلون بنا هكذا ونحن مثلكم على دينكم نحن مسيحيون ابناؤنا مثلكم. مثل أبنائكم ورجالنا مثل رجالكم ونساؤنا مثل ذيين تذبحوننا يقولنا لنكم من عرق المسلم آباؤكم وأجدادكم كانوا مسلمين نذبحكم لذلك نقول اسمعوا أيها المتفرنجون أيها الذين يجرون وراء أعدائهم أيها الأصفار اسمعوا انكم محكوم عليكم بالإعدام الآن أو غدا أو بعد غد ما يقبلونكم لأنكم من عرق المسلم أبوكم أو جدكم صلاح الدين أبوكم أو جدكم عمر بن الخطاب لابد محكوم عليكم بالإعدام ولو كفرتم والله ما يقبلونكم ارجعوا إلى دينكم اصطلحوا مع ربكم اشهدوا ان لا إله إلا الله صادقين أعلنوا الولاء لله يا للعاف وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ازياد من عشرين الف صادي من كسوفه كلها اوتها الكنيسه للتنصيح ها هو العالم الغربي كله يقبل الالاف المؤلفه من المهجرين والعالم الاسلامي ماذا قدمت. ولا كلمة تضامن كلمه قطح الله العرض ان لله الامه في رجوع القلب يتقطع تمد. ولو اذا وان هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل تتبعوا اذا قضيه قضيه الاتباع قضية الاتباع اتبعوا ما انزل اليكم الرب ذلك بان الذين كفروا تبعوا الباطل القضيه قضيه الاتباع من اتبع شرع الله وصراط الله فمعزود من المسلمين. ومن اعرض عن شريعه الله ولم يتبع دين الله فهو معدود من الكافرين والحكم ذلك بان الذين كفروا اتبعوا الباطل وان الذين امنوا اتبعوا الحق من ربهم اذن الطريق طريقان لا ثالث لهم طريق الله طريق الرحمن او طريق الشيطان طريق الحق او طريق الباطل وماذا بعد الحق إلا الضلال يقول سبحانه في الايه الاخرى ولقد ارسلنا موسى باياتنا وسلطان مبين الى فرعون وملئه فتبعوه فتبعوا أمر فرعون امر فرعون العالم كله اتبع امر فرعون يقول في الآية الأخرى فمن اتسبع هدايا فلا يزل ولا يشل ومن أعراض ما في ذلك ومن أعراض عن ذكري فان له معيشة ونحشره يوم القيامة ويقول سبحانه ما أثر الآيات وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا إن كنا لكم سبعة يوم القيامة يبكون ويصفطون على أنفسهم ويبكون باللائمة على القادة والزعماء والرؤساء الذين أبهضوا الى الضلال ويقولون لهم إن سبب خسارتنا وسبب هلاكنا وسبب عذابنا وسبب كفرنا إن كنا لكم سبعة فهل المغنون مهنون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بنا ليبقى. ويقول سبحانه ولا تُطِع من اغفرنا قلبه عن ذكرنا واتبعه هواء إذا القضية قضية, قضية اتباعه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل علي عبيب نحاتي عبيب نحاتي في البخاري ووجد يقرأ قوله تعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله اليهود والنصارى سبب كفرهم أنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح النواري فقال عبد المحاتب وكان قد تنصر قال والله ما عبدوهم يا رسول الله وكان عليه الصديق فقال عليه الصلاة والسلام يصحح لنا المفاهيم لنا فقال عليه الصلاة والسلام ألم يحرموا لهم الحلال يعني الرؤساء والعظماء والعلماء الذين غيروا وبدلوا في الدين علماء, علماء العملاء قال ألم يحرموا لهم الحلال ويحل لهم الحرام ألم يحرموا لكم الحلال فاتبعتموهم ويحل لكم الحرام فاتبعتموهم قال, قال بلد قال فسلك عبادتكم إياهم القضية قضية اتباع من اتبع منهاج الله فهو المؤمن ومن اتبع القوانين الأرضية والدساطير العفنة الابرالية او دكتاتورية شيوعيه او الشراكية كل ذلك كفر بالله إذا الرب العزة يقول لنا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذا صراط مستقيم أي قل لهم يا نبينا تعالوا أسلوا ما حرم عليكم لأن قال تعالوا أسلوا, أسلوا عليكم أن هذا صراط مستقيما فاتبعوه فاتبعوه ولا تتبعوا السبل جمع بينه إن الأمر وضده يقول علماء علماء ان إن الأمر بالشيء نهي عن ضده ولكن رب العزة سبحانه جمع بين الأمر وضده والنهي عن ضده وان هذا صراط مستقيما فاتبعوه كنيك بل قال ولا تتبع السبل. تنبغي أن يقول فاتبعوه ثمانة فاتبعوه. لا تتبعوا غيره. وهي سبل. لا تتبعوه ولا تتبعوا السبل. ليه؟ لأن الأمر جد لا تتبعه. هو والأمر ضخم. قضية كفر عظيمة. ولا تتبعوا السبل. افرد سبحان الصراط وجمع السبل اشار الى ان طريق الله واحد لا تعدد فيه ماذا في بطريق الفلانيه هذا طريق الفلانيه هذا طريق الفلاني وهذا الحزب الفلاني وهذا الحزب الفلاني وهذا المذهب الفلاني وهذا المذهب الفلاني, وهذا المذهب الفلاني. كل هذا الاسلام غريم منهم واحد وأن هذا صراط مستقيما فاتسلعوه ولا تتبعوا السبل واحد كما قال سبحانه في الآية الأخرى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياء الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات الظلمات كثيرة طرق الشيطان وسبل الشيطان عديدة ها نحن نرى الآن المذاهب الهدامه ما اكثرها والاحزاب المظلة الكافرة ما اضحمها الفيديولوجيات عديدة والمذاهب متعددة والمناهج كثيرة هناك منهاج امريكي وهناك منهاج روسي وهناك منهاج صيني وهناك منهاج كذا والناس متوزعون على هذه المناهج وهناك منهاج غربي وهناك منهاج اشتراكي وهناك منهاج ديكتاتوري وهناك منهاج ماسوني المناهج المتعددة وصراط الله واحد هو كتابه وسطة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل لا تتبعوا الطرق الطرق إياكم وإياها الطرق سميها بماشي طرق, طرق دينية ما في الإسلام الطرق دينية ما في الإسلام الاسلام واحد لا اله الا الله محمد رسول الله وما تفرع منه واحد قد يقول قائل يا شيخ ما تقل في قوله تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام والسبل جمع السجن قال العلماء لا تنافي بنا هذه الايه والايات التي سندموها ليس سبل السلام طرق تؤدينا الى الجنه الصلاه قيام الليل صيام رمضان صيام الاثنين والخميس الصدقات الزجوات الحج العمره الجهاد الذكر قراءة القرآن كل هذه ايش سبول السلام كل هذه سبول السلام تؤدي الى الجنة تؤدي الى رفع راة السلام مع الله لا حرب ضد الله يا ايها الذين اعملوا ادخلوا في السلم او السلم قراءتان متوترات ادخلوا في السلم كافة كلكم أو ادخلوا في السلم كافه لأن كافه حال من الوقت كلكم لا ينفرد ولا واحد انتم مطالبون جميعا ان تدخلوا في السلام في حزب السلام مع الله في رأي تحت رأي. ان تنضووا تحت رايه السلام ان تنخرطوا في سلك السلام مع الله حتى لا يكون بينكم وبين الله حرب حظ ادخلوا في السلم كافه كافه حال من السلم او من السلم. من السلم اي هذا السلم وهذا السلام وهو الاسلام ادخلوا فيه كله ما تتركوا منه ولا شيء واحد افتؤمنون ببعض الكتاب وتكبرون ببعض فما جزاء من يقال ذلك منكم الا خذ في الحياة في الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب يقول رب العزة وأن هذا صراطي مستقيما تتبعه ولا تتبعوا السبل خط صيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا كما الصحيحين وغيرهم خطا عريضا هكذا وقال هذا صراط الله وخط على, الج... على الجانب الايسر والجانب الأيمن خطوطا هكذا من هنا ومن هناك وقال هذه السبل وقرأ صلى الله عليه هذه الآية. هذه السبل هذه الطرق وعلى كل سبيل شيطان يدعو بيني ما أشار الدعاء إلى الضلال الدعاء إلى الضلال كفر وعلى كل سبيل شيطان والشياطين وعالي شياطين الانس والجن الى شياطينهم شيخ الله عز وجل الانس شياطين الانس الى شياطينهم قالوا اننا مع فيذا اذا واذا خلوا الى خلو شياطينهم الى شياطينهم علماؤهم رؤساؤهم الذين يحرفونهم عن منهج الله سموهم شياطين واتبعوا ما تفع الشياطين على المسلم، مون شياطين، مون شياطين أبدا ما تدلوا، أي تقرأ وتدلوا وتدلو عليهم ما تدلوا وتقرأ عليهم ويستنعون الشيخ اللي يسمدوا على الهجالات وضعوا مناهجهم ونسبوها لسليمان وضعوا قوانين خاصة ودساتين خاصة ودعوا ان ملك سليمان كان قائما عليها فأضلوا اليهود رؤساء اليهود وعلماء اليهود اضلوا اليهود فقال الله عز وجل بدل ان يتبعوا كتاب الله اتبعوا ايه ما تتروا الشياطين ما تضعه فرنسا وامريكا وما وضعه نابليون وما وضعه فلان وكل من الشياطين اتبع العالم العربي اتبع الشياطين واتبعوا ما تتروا الشياطين لا تتبعوا الناس سنن من قبلتم شبرته مثل ما فعلت يهود تفعل هذه الامه وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله هذه السبل مفرقه موزعة مشتته ممزقه الطرق مزقت الامه السبل الطرق ولا تتبعوا السبل سواء السبل العلمانيه او السبل ما يسمى بالدينيه فرقت الامه وشتتها ووزعتها وصدق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول افترقت اليهود وافترقت النصارى وستفترق هذه الوضع. افترقت اليهود على 71 من له وافترقت النصارى على 72 من له وستفترق صدقت يا نبينا يا رسول الله وستفترق هذه الأمة على 73 من له على 3 وسبعين منها قال عليه الصلاة والسلام كلها في النار والبراد بالأمة هنا أمة الإجابة لا أمة الدعوة لأن أمة الدعوة الداخل فيها كل الكفار العالم منذ سيدنا رسول الله إلى النبخ السور الصور لا أمة الإجابة التي تدعي أنها من أمة سيدنا محمد الظهرا وبوسينا فتفترح وهذا التفسير ما قلته أنا بل فطاح العلماء من مفسر الحديث قالوا المراد بالأمة هنا الأمة التي تزعم أنها ممن يؤمن بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتزعم أنها من أسلائي سيدنا محمد جذبا وزورا نعم ولهذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خطب تلك الخطبة البريغة من جولة ما قال فيه عليه الصلاة والسلام إياكم ومحجتات الأمور عليكم بسنتي عليكم ما قال التبيع سنتي بل قال عليكم وعليكم يعني أبلا عشرين مرة أو مئة مرة على الأمر عليكم لزموها ولذلك أكدها بيطور عمد عليها بالنواجد والعظم النواجد على الشيء النفيس أما الشيء الخطيس ده ما تعطي عليهم لا عبد عليها النوافذ ثم يقول وإياكم ومحدثات الأمور إياكم ومحدثات الأمور ما محدثات؟ البدع والضلالات هي التي وزعت هذه الأمة وهي التي تستت شمع هذه الأمة وهي التي مزقت صف هذه الأمة كذا ولهذا رب العزة أخبرنا في القرآن أن التفرقة قد تكون غضباً من الله وقد تكون صوت عذاب من الله عندما تنحرف الامه يشتت شملها قل هو. هو القادر على ان يبعث عليكم عذاباً من فوقكم عذاب نار محرقه تنزل من السماء ملائكه ملك ينزل ويدمر كما دمر قوم لوط عذاب من السماء رعبه صيحة مشكله للانفاس قادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم بامطار طوفانيه عذاب من فوقكم او من تحت ارجلكم عذاب من فوقكم قد يسلط عليكم كبراء وعظماء يسمونكم سوء العذاب عذاب من فوقكم او من تحت ارجلكم قنابل مدمره زلزال بركان يقلب الرأس على العقل يسلط عليكم من هو تحتكم سفله سقطاء يتسلطون عليكم سيذيقونكم الأمرين خارق هو قادر قلوا القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم يسلط عليكم اعداء يقبلونكم بالقنابل و ايش؟ أنا والصواريخ المضمرة <تصفيق> هذا هذا عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او هذا الثالث او يلبسكم شيعة او يلبسكم شيعة سمناه كلمات ملسق بكم عذاب ببطن بكم التساق الكسوة والثياب في الجسم كما ان الجسم ما تستغني عن الثياب فكذلك هذا العذاب ملصق بكم او يلبسكم شياحه وطرقه يمزق شملكم يشتت كلمتكم يسلط بعضكم على بعض بالسب والشتم واللعن والتبليغ والتكفير بل بالقذل والامانه قادروا لا لا قادر ولكن رب العزة بين لنا إذا نحن سبنا وأردنا الرجوع إلى الله وأردنا الاصطلاح مع الله كيف؟ كيف نرجع؟ ما يترين؟ قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أطيع الله في كتابه واطيعوا الرسول في سنته وأولي الامر منكم مهما كانوا على طريق الله من العلماء والحكام الذين هم على طريق الله وطريق رسوله فانت نازعتكم من الشيء اذا وقع نزاع بينكم اذا وقع خلاف بينكم ما تبقون على هذا الخلاف لا ابدا ما تستمرون على هذه المشاحنات والمضاربات والمعاكسات لا فان تنازعتم في شيء سيروا على بركة الله. كذا لا. بل قال فردوه. فردوه بمنزلة اقيموا الصلاة وآت الزكاه رددناه. ما تنزعنا فيه رددناه الى كتاب ربنا وسنه نبينا للسحد. رددناه. رد رد رد رد يعني رداه الجماعات التي تزعم من الجماعه الاسلاميه وهي مختلفه في الواقع ومتطاهره ومتضاربه ويفسق بعضها بعضا ويكفر بعضها بعضا ردد؟ ما ردا اذا هذا عذاب من الله يجب. و وسبحان الله افسد شيء افسد شيء لهذا الدين وأشد أحسن شيء لهذا الدين وأشد القضاء اللي أركانه هو البدع هي البدع هي سبب التغريف هي التي تنخر بهذا الدين نخر السوس في العرض هي التي تفتك بهذا الدين فتك الزيب في هي التي تسري في هذا الدين صريان النار في الهجوم او صريان السرطان في الدم والعياذ بالله ولذلك رب العزة في الكتاب العظيم حذرنا من ارتضاع ومن نتائجها السيئة فقال سبحانه ولا تكونوا كالذين اليهود والنصارى اذا الخلاف خصلة يهودية النزاع خصلة نصرانية ولا تكونوا كالذين تقرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه والعلماء اختلفوا في التفسير وكان من بين الأقوال قال ابن عباس يقولون أفضل الأقوال وأرجح الأقوال قال ابن عباس يقول في تفسير هذه الآية يوم تبيض وجوه وتذوق وجوه يوم تبيض وجوه اهل السنه والجماعه وتسود وجوه اهل البدعه واهل الظلام البدعه تفرق وتمزق الامه ويقول ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم من الذين فرقوا دينهم إذن التفرقة خصل شركية خصله يهودية خصله صليبية ويقول سبحانه إن الذين فرقوا دينهم نفرقين نحن نقول لا إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شياعا فرقا لست منهم في شيء تبرق منهم يا نبي ما هم من هذا الدين نحن نفرقين هو مشيت قلت لي انتاك لا اقول لك السلام عليكم واحد بالله يزي يزته الغنم هذا مهني يا عند سامحني سلام يا وربما تقول السلام عليكم ما يرد السلام انا سامحني انا كل انا كل جابنا بوسي سامحني واحد مره وقال واحد السلام عليكم قال, الله عليكم قال والله السلام عليكم قال ويهودي. قولوا جاء يا يهودي ديما تجيب لي مستر ما اجلنا اي دين شوفوا بالله كل السلام عليكم ما يرد ما هي يا اخي نازل مثلي اذا خلص اللي هنا اتفرق لمدنها اتشمزق ناره البدعه السرقهيه الجماعات المشتته والممزقة كلها اخوان مترابطين اخوان احباء في الله نتعانف ونتذاكر ما شاء الله ويحسن بعضنا جد من بعض لكن جاءت الترقية وجاءت الحزبية وجاءت الجماعات ومزقت شمع الأمة يا إن الله العافل إنا لله وإنا إليه راجعون إليك يا رب أحوالنا واحد آخر يقول من الجماعات يقول والله لا والله يحكينا من بعد خلاص عليك السلام علي من انا لله وانا اليه راجعون وان هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحذرنا من البدع لانها المشتتة والممزقه ويقول عليه الصلاه والسلام تركت فيكم ما ان تنصتكم بهما لن تضلوا اشهر الله كتاب الله وسنتي وفي رواية بيتي نعم ويقول بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ فطوبة للغرباء طوبة هذه كلمة سبحان الله بشارة طوبة للغرباء كما تقول طوبة شجرة في الجنة يعني كناية على أنها هنيا ثم هنيا أنك من أهل الجنة طوبة للغرباء هؤلاء الغرباء من هم يا رسول الله قال هم الذين يصلحون ما أفسدت الناس من بعد من سنّك إذن هم أماتوا سنه الرسول في البدعة وما من بدعة لو سميت سنّة عندما تقوم بدعة سنّة تفتح سنّة ما فيش. اما أما البدعة لا ما تمشي المعنى البدعة سميت السنّة وتقتلها تقضي عليه ابن مسعود رضي الله عنه مر سبحان الله في العراق ووجد رجلا واحد يعني وجماعة جالسون ويقول يا فلان سبح مئة يا فلان هل المئة يا فلان كذا المئة هذا مئة وهذا مئة يمكن ما ذوي ساهو لما رأى هذا المنظر وإذا به يمكن عليه وقال مجملة ما قال قال كان طويل التنكير والتنديد بهذا الفدعة اللجن فعلي رضي الله ما كان فعلي أصحابه إيه كان تقول هذا؟ فقال لقد جئتم بفدعة ظلمة أو فقتم أصحاب محمد العرفة كان أمرين إما أنكم أعلم من أصحاب سيدنا محمد وهذا ممكن يمكن أبدا لأن في القمة في العلم هم أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم هل مكيناش أشيكون جئتم بفدعة ظلمة هذا الظلم ضم هذا الدين هذا كلام من رضي الله عنه الرسول الله عنه جاءوا ثلاثة كما في علمكم جاءوا يستطيعون عبادة رسول الله فوجدوه يصوم ومتزوج ويقوم الليل وينام فاستقل ودي العبادة فقال واحد والله أنا ما تزوج لأن إذا تزوج زوج شغل في الزوجة وشغلين الأولاد والخدمة وكذا إلى آخر العبادة لا الله سلا تزوج سأتفرغ للعبادة صلاة صيام الذكر قراءة سورة قرآن كذا خلاص هذا واحد الآخر قال والله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يصوم ثلاثة لا لا سبعة ثوب والآخر قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقوم الليل يصوم الليل, يقوم الليل يقوم أنا أقوم الليل كله وقال له هذا بكرس راس ما غفل الله اللهم تقدم وما تاخر من ما فات من العمر اظن كل شيء اما نحن لسنا للزوق الرسول بلغوا هذا الكلام وقال خطيبا في القوم ومج بس ما قال ما بال اخوان قالوا في توكيل والله اني ايش اصوم وافطر واصلي وانا واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني يتبرع من اسلام الله أكبر الذي <تصفيق> يصوم دايما تتبرأ منه يقوم للكل، فعل الله تتبرأ منه نعم يعني يترك الزواج لله احتسابا لله ليتبرأ لعباده لله والجهد في سبيل الله يتبرع منه سنة رسول الله الله قال ما اتاكم الرسول وإن تطيعوه تهتدوه، هو. هو الاول الأول وأنت الآخر وأنت من وراء حدوى القدر بالقدر خطوه بخدوى ماذا هي؟ هذا الدين ليس من الرأي كما قال مسعود رضي الله تسدعوا ولا تبسدعوا فقط تفيدوا تفيدوا يا من يتفيكم من هو سيدنا رسول الله بين لنا كل ما يقربنا إلى الله وبين لنا كل ما يعيدنا من الله كذا الإمام مالك جبب يقول رضي الله عنه يقول من ابتدع في الإسلام بدعه يراها حسنه قال فدعة قال ما لم في الإسلام بدعة يراها حسنه فقد زعم أن محمد صلى الله عليه وسلم إذا شيء شيئا في الإسلام ما عمله الرسول صلى الله عليه وسلم تستمعه خائن كان ينبغي أن يبين ما بين ويكفيك شرا وخزيا اتهامك هذه ثم قرأ رضي الله عنه قوله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم وأتمنت عليكم من ورضيت ورطيت لكم دينكم دي إنسان كامل ولا لا إنسان كامل ولا لا جد العويناس وجدون جد ناس وذيناس ونام المنيخار وكذا أرى ترى دائما دائماً يعني زيدوا عن عوينا هذه مستمتحة عوينا أخرى تبغيت حتى يبتتل عين حسين تشوف زيان تبغيت واحد يلودينا هنا يعود واحد يلودينا بعد الحينكة واحد يلودي بعد الحينكة اسمع زيان تسمع الآيات والأحاديث ما شاء الله تبغين والله ما تبغيت راح الغرفة تبغيت ستين أسمعه ستة ليش؟ لأن هذا زيادة هذه زيادة وزيادة في شيء نقصانه نعملوه جد الرسال مارك الله جد الرسال تبغيت؟ والله فضلك يكون واحد الراس زيادة الراس زيادة الآن تسقيل شوية ما تقول إيش بتحفظ نعملوك واحد الراس يقول لي يحبكو بجوع تبغيت والله فضلك ليش؟ لأن الشيء إذا كمل خلاص كمل إذا زيد في الكمال نقص الزيادة في الكامل نقص كذلك هذا في لا يجوز اللعب فيه رغم أنوف الجاحدين نعرف أن هذا الكلام مرفوض عند الكثير من المبتدعه الضالين أعرفه مظلوح ولكنه هو الحق والله نعم ويعجبني ما قاله حذيفة رضي الله عنه أشكر حذيفة يقول كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوها فما... فما ترك الاول للآخر الاخر كلامه ما ترك الاول للآخر الاخر اي شيء هي اللي ما كانش يدل هذه من المالك من لم يكن يوم يدينه فلن يكون اليوم دينه اللي ما كانش يدل في عهد اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكن يدين ابدا وعمره ما يكون دين خلاص اذا اخواني نعود لقوله تعالى لعلا ابتعدنا شويه قال الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله صراط يضاف الى الله. كما قال سيدنا رسول الله صراطه لما الله خطى ذلك الخط وقال هذا سبيل الله هذا صراط الله صراط يضافي لله لأنه هو الذي ها هو الذي وضعه هو الذي شرع نعم وينزل الصراط الى رسول الله هو في هذه الايه وان هذا صراطي اي قل لهم ان هذا صراطي مستقيما في السبيل وقد ينزل الصراط الى المؤمنين الصالحين الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا احدا احد الله ينزل الصراط اليهم كما قال في الفاتحه صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هنا فالصراط هكذا هذا الصراط وان هذا صراطي اقول لو هذا الصراط من لم يتبعه والله ما يتبع ذلك الصراط والله ما يمر على ذلك الصراط الذي سيمد ال... وتجعل قنطرة من, ال... من الكرة الارضيه الى الجنة والله من, ي... من لم يمر على هذا الصراط هذا الصراط العظيم الذي وضعه الله في كتابه وفي سنه رسوله من لم يمر فيه في جد وجد من لم يمر فيه في احراق ولا لا والله ما يمر على ذلك وبقدر مرورك على هذا الصراط بقدر مرورك على ذلك هنا ال هنا أخي الله مريض مرض عياذ بالله مرض خطير جدا جدا وهو الآن أخي الله ويعني الأكداء أفضله الدواء يحضر بنحل 250 ألف رجل فجاءت المرأس وعنده أولاد ونعرف هذا العمل ما شاء الله عنده أولاد كثير ويطلب مساعدتكم بما يصر الله عزيز. 50 فرانس بيها من جبه الله وفين بيكتري الدواء ومرض مجدد مرض ما شاء الله خطير جدا جدا ما كلنا هني هذا الأقصى مو في ينكي كنا شو ما هنا أحد فقال وبيجي في واحد بنو واحد بنو لمجد اذا ما أثر طيب ااا هنا هنا كلام يقول الاف ما معنى اتق الله ترى عجبه اتق الله ترى عجل. هذا كلام حقيقة اتق الله ترى عجبه شو ذا عجب الذي ترى لأن الله عز وجل سكول ومن يتق الله يجعل لهم من أمره يوسرا يجعل لهم واخره عجبه هذه الامه المنكوبه هذه الامه التائشة هذه الأمة النجدة هذه الأمة التي سخط الله عليها هذه الأمة إذا هي اتلقت الله والله رأت عجبها شو العجب الذي تراه؟ الله يعطيها القيادة يعطيها زمام العالم سحكم في العالم وتجري على الطواغيت وعلى المغتسبين لسلطة الله والله ومن الله. يجعلهم مخرجا من ماذا؟ من الثيل، من الشدة، من العذاب تقلق مع زوجها إذا اتزاقت الله تصبح تصبح وليا لله ألا إن, أولي... إن أولياءه إلا المتخل خلاص تصبح ولياً لله تصبح إيه؟ مثل أبي بكر وعمر تصبح من أولياء الله؟ على القمة أولياء الله من هم؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تخرجوا من مدرسة الذين كونهم صلى الله عليه وسلم بجديه وكديه وجهده هم قع في القمه في روايات الله وضعوا ولي يا الله على الكل نافخ ولي فيجب على ذلك السادات السادات في الدمج في النخب قال واحد الله ورسوله ولي عز وجل هذا رسول الله صلى الله عليه بعد ضم هذه الصحابه رسول الله لا حول ولا قوة. إذا تقي الله ترى عزمه الله والله ترى عينه ما بيش. ما يقول آخ إذا صلب المرأة مع زوجها في أي مكان تقي تقي من ورائه إذا كنت زوج وأخ وأخاد تكون واحد يعني وأرسلت وأرسلت ما أنت مثل عبد الله عبد الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول قام يقوم الليل وإذا بعث الله نعبد اسباس عنده وقام سوده ووقفه على الجهة اليسرى وإذا بيرس الله صلى الله عليه وسلم وقام صلى الله عليه وسلم فأخذه من أذنه وأثاره من ورائه إلى يمينه هذا صغير كذا لكن مرأة لا أو أمك لا أمك من ورائك زوجتك من ورائك أخطش من ورائك صفوف النساء فيه من وراء ولا وحي. وهي من ورائك أيه. ثم الشق الاخر يقول ما الحكم في الامل اذا زلت الان الان لا الا امر ايش في الآن المسلمون كلهم عبيد للغرب ونساء امه يلعبون بهم اليهود والنصارى يلعبون <تصفيق> خلاص اصبحنا امه لكن الأبى في الإسلام أشياء الأماء هي التي تُوخذ في الحرب فالرجال الذين يُوخذون في الحرب عبيد ونساء ومماء هذه الأماء يجوز ركاح بملك اليمين يعني مجاهدون يوزعوا على بعضهم بعض الرجال ويجوز الرجال عبيد والنساء ما هو الشارع الحكيم أجاز ركاح النبي بملك اليمين أو ماذا لك تيمانكم ويتكون مع زوجها وما لاحق في بكزمة نعم إلا إذا حر يرسوا أصبحت حرة. فهي إذا زنت هذه الآماء يقول عز وجل فعليهن نصفه ما على المحصلات من العذاب فالحرة إذا هي زنت كم عليها مئة جلد تبه مئة جلد فالآماء النصف كم خمسين جلد جلد فعليهن نصفه ما على المحصلات من العذاب خلاص الله حكم فيها ثم يقول للأخ هل يجوز للأبي أن يعطي الذكاة المال لابنه هذا يخلق كل شيء بتاعه لا تفعله حيث هذا الاب أو هذا الاب إذا كان سنة تغالي صبرة الله هو عندك والدي هو عندك العناس أبوه عندك أبوه فهذا الاب وهذا الابن اذا كان لك في بان تنفق عليهما لا يجوز اعطاؤهما من الزكاه وإذا كان لا يجزم ما تستطيع لا تستطيع ان تنفق على ابنك او على على يعني بنوك مثلا متزوج ولا طالب يقرا وما تستطيع ان تنفق عليه خلاص ما تستطيع ترشد تربية لو العلم ولا أي شيء ما تستطيع لأن كل النساء المزاج مثل عندك عندك زبكان في أربعة ملايين يلا خلاص خلاص الكره واتكاد إلى خمسة خمسة كرات حان وثم كاد إلى خلاص شيء مقرف ما يشطشين فوق صدق ذكي جالك بالزجاج صدق ذكي يحوري ما ولدك ولا اباع حوري ولا امك تحارب من الإنفاق يتحارب حتى من الزجاج قل لي اللي ينفق 19 19 وحتى الزجه اي وهذا البقودي ما بقى يشوفوا منك خير يشوفوا غير هذا النحس هذا الوجل وهذا الاسود وعينيك مظلمتين ومسوحين الله أكبر شو يعملوا بي اخي من زجه وهذا من اختيارات شيخ الإسلام بن تيميه رحمه الله اي هو وحده بل كثير من العلماء هذا وهذا هذه الفتوه الصائغه إذا لم تستطع أن تنفيك على أبيك وغمك أعطي ما من الزكاة وولدك ولا متزوج ولا غير متزوج ما تستطع أن تنفيك عليه أعطي من الزكاة حارمة من الإنفاء لا يحرم من الزكاة هذا. تبقى تقول بول تبقوا الطرح وتقول الجرد لعبوا الفتوها جم إذا لم تستطع أيوة. ثم السؤال الآخر يقول ما مطول من إدريس الخولاني ليس الخولاني لا أن ارى في المسجد نارا لا استطيع اطفائها احب الي من ان ارى فيها بدعه لا استطيع تغييرها ما اجمل هذا الكلام والله هذا الكلام ساطع من وخارج من من مشكاة النبوة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من العلم الصحيح من كتاب الله وسنه رسوله لان الانسان اذا تنور هذا الكتاب وتنور قلبه وتنور لسانه وتنور جوارحه واصبح ينطق بالحكمه هذا كلام درس الخولاني ما اجمله يقول لا ان ادخل المجد واجد الحريق كل شيء حرق لعبادنا كل شيء سترك قالوا انا ما شيء سوي قال هذا احب الي من ان ارى بدعه تستقطع في المسجد وما استطيع تغييرها اذا الخطف مع المنطقه لبدعه ربما اخذوه اخذوه من ما بتحقيق؟ مش انت مشعوي! انت وهابي! انت ايش؟ ما ما شاء الله! انت تقلب الدين! انت مجيور! انت يغادر! ها! كده يا جده! اعرفي الله عنه واربعه! يقول والله يشوف الزجدي! كل شيء يحترف في المجيدي! اهوان علي و علي من صغيرة. ليه؟ ليه ان ارى بدعة ما استطيعوا! تغيرها! ليش؟ لان هذه النار اذا احرقت المسلمين ذهبوا الى الجنة! والبدعة اذا تمكنت فيهم ذهبوا الى النار! ويستويان والله ما يستويان ولا يقبل الله عمل صاحب بدعه هل كذا كلام رسول الله في سنة ابن ماجه بسنة صاحب لا يقبل التوبة صاحب بزعة لأنه ما يتوب حتى ينتقبل من بتوبته لا يتوب لأنه يرى أنه على الحق ان الناس يجب أن يستبعه هو وأن الناس ضغلون وهو صاحب حق تبعو الحال الآن أصحاب البدع يغيرون عن بداتهم والله ما يغيرون. تنتقل الجبال عن مكانها ولا تنسدق البدعه من اهلها ابدا ثم يقول الاخ اني اطلب العلم واطلب منكم الدعاء اللهم علمنا من علماء العامين والدعاء الصالحين امين والحمد لله رب العالمين سبحانك الله وكبره ولا اله الا الله واتوب اليه كما على رسول الله لله